قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمع قال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه العاديات جمع عادية والعاديات المسرعات في سيرها فمعنى والعاديات أقسم بالمسرعات في سيرها ثم قال وأكثر العلماء على أن المراد به الخيل تعدو في الغزو والقصد تعظيم شأن الجهاد في سبيل الله وقال بعض العلماء المراد بالعاديات الإبل تعدو بالحجيج من عرفات إلى مزدلفة ومن ومعنى قوله ضبحا أنها تضبح ضبحا فهو مفعول المطلق والضبح صوت اجواف الخيل عند جريها وهذا يؤيد القول الأول الذي يقول هي الإبل ولا يختص الضبح بالخيل فالموريات قدحا أي الخيل تور النار بحوافرها من الحجارة إذا سارت ليلى وكذلك الذي قال العاديات الإبل قال برفعها الحجارة فيضرب بعضها بعضا ويدل لهذا المعنى قول الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجره نفي الدراهيم تنقاد الصياريف فالمغيرات صبحا الخيل تغير على العدو وقت الصبح وعلى القول الأول فالإبل تغير بالحجاج صبحا من مزدلفة إلى منا يوم النحر فأثرن به نقعا أي غبارا قال به أي بالصبح أو به أي بالعدو والمفهوم من العاديات فوسطن به جمع أي دخلنا في وسط جمع أي خلق كثير من الكفار ونظير هذا المعنى قول بشر بن أبي خازم فوسطت جمعهم وأفلت حاجب تحت العجاجة في الغبار الاقتم وعلى القول الثاني الذي يقول العاديات الإبل تحمل الحجج فمعنى قوله فوسطن به جمع أي صرنا بسبب ذلك العدو وسط جمع وهي المزدلفة وجمع اسم من أسماء المزدلفة قال صاحب التتمة أثابه الله وهذا الذي ساقه الشيخ رحمه الله تعالى قد جمع أقوال جميع المفسرين في هذه الآية قال وقد سقته لبيان المعنى كاملا ولكن مما قدمه رحمه الله تعالى أن من أنواع البيان في الأضواء أنه إذا اختلف علماء التفسير في معنى وفي الآية قرينه ترد أحد القولين أو تؤيد أحدهما فإنه يشير إليه وقد وجد اختلاف المفسرين في هذه الآيات في نقطة أساسية من هذه الآيات مع اتفاقهم في الألفاظ ومعانيها والأسلوب وتراكيبه ونقطة الخلاف هي معنى الجمع الذي توسطن به أهو المزدلفة لأن من أسمائها جمع كما في الحديث وقفتها هنا وجمع كلها موقف وهذا مروي عن علي رضي الله عنه في نقاش بينه وبين ابن عباس ساقه ابن جرير أم أن الجمع جمع الجيش في القتال على ما تقدم وهو قول ابن عباس وغيره وحكاه ابن جرير وغيره وقد وجدنا قرائنا عديدة في الآية تمنع من إرادة المزدلفة بمعنى جمع وهي ما يأتي أولا وصف الخيل أو الإبل على حد سواء بالعاديات حتى حد الضبح ووري النار بالحوافر والحصى لأنها أوصاف تدل على الجري السريع ومعلوم أن الإفاضة من عرفات ثم من المزدلفة لا تحتمل هذا العدو وليس هو فيها بمحمود لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينادي السكينة السكينة فلو وجد لما كان موضع تعظيم وتفخيم ثانيا أن المشهور أن إثارة النقع من لوازم الحرب كما قال بشار كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه أي لشدة الكر والفر ثالثا قول الله جل وعلا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا جاء مرتبا بالفا وهي تدل على الترتيب والتعقيب وقد تقدم المغيرات صبحا وبعدها فوسطن به جمعا وجمع هي المزدلفة وإنما يؤتى إليها ليلا فكيف يقال صبحا ويتوسطن المزدلفة ليلا وعلى ما حكاه الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه أنهم يغيرون صبحا من المزدلفة إلى منا تكون تلك الإغارة صبحا بعد التوسط بجمع والسياق يؤخرها عن الإغارة ولم يقدمها عليها فتبين بذلك أن إرادة المزدلفة غير متأتية في هذا السياق ويبقى القول الآخر وهو الأصح والله تعالى أعلم ولو رجعنا إلى القول بترابط السور لكان فيها ترجيحا لهذا المعنى وهو أنه في السورة السابقة ذكرت الزلزلة وصدور الناس أشتاة ليروا أعمالهم وهنا حث على أفضل الأعمال التي تورث الحياة الأبدية والسعادة الدائمة في صورة مماثلة وهي عدوهم أشتاة في سبيل الله لتحصيل ذلك العمل الذي يحبون رؤيته في ذلك الوقت وهو نصرة دين الله أو الشهادة في سبيله جل وعلا والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد سلف وسيكون لنا بعده إن شاء الله لقاء آخر فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته